أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهل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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 فيقولها هؤ مقرؤوا كتابيا إني ظلمت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما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 مَا حَجَّ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعَلَّمْنَا أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فسبح باسم رَبِّكَ الْعَظِيمِ